الله ا ل たの手話を聞いてくれてい ل 人間の手話を聞い م く ن ている ح م の手話を聞いて ي ا ك ن اهدا ن ا ل ص ر ا ط المستقيم ص ر ا ط ا ل ذ ي نعمت أ ن عليهم غير ا ل م غ ض و بعليهم و ل ا الضالين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 وإلى ربك فارغب سمع الله لمن حمده نعبد و の ي ا ك نستعين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 「ほんとに」「ほんとに」「ほんとに」「ほんとに」